يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإن منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيب نادا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما أسر في أنفسنا دين ويقول الذين عملوا أها أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم, إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد من قمع عدينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين